شیطان رجیم بسم الله الرحمن الرحیم عن فاطمة الزهراء عليه السلام بنت رسول الله صلّى الله عليه قال سمعت فاطمة إنها قالت دخل علي يا أبي رسول الله في بعض الأيام فقال السلام عليك يا فاطمة فقلت عليك السلام قإني أجد في بدني ضعفا فقلت له أعيذك بالله يا أبتاه من الظعف فقال يا فاطمة يتيني بالكساء اليماني فغطيني به أتعيطه بالكساء اليمني، فغطيته به، بصرت أنظر إليه بإذار، وجهه يتلألق أنه بدرو. في ليلت شموم هي وكماله فما كانت الا و اذن ببلدي الحسن قد اقبل وقال السلام عليك يا ام فقلتم عليك السلام يا قرة عيني ثمر فادي فقال يا أمراه إني أشم عندك رائهة طيبة كأنها رائهة جدي رسول الله فقلت نعم إن جدك تحت الكسار فأقبل الحسن نحو الكسار وَقَالَ السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا جَدَّهِ يَا رَسُلُ لَلَّهِ أَتَأذَنُ لِي أَنْ أَدْخُلَ مَعَكَ تَحْتَ الْكِسَارِ فَقَالَ وَعَلَيْكَ السَّلَامُ يَا وَلَدِي وَيَا صَاحِبَ هَوْضِ قد اذنت لك فدخل معه تحت الكسار فما كانت إلا صاعا وإذا ببلد الحسان قد اقبل وقال السلام عليك يا أم فقالت وعليك السلام يا ولدين فيا ذره عيني والسمر فاتي فقال لي يا امه ان يشم عندك رائحه فأنها رائهة جدي رسول الله صلى الله عليه وآله فقلت نعم إن جدك وأخاك تحت الكسار فدن الحسين نحو الكسار وقال السلام عليك يا جد السلام عليك يا من اختاره الله اتأذن لي أن أكون معكما تحت الكساء فقال عليك السلام يا شافع أمتي قد أذنت لك فدخل معهما تحت الكسام فأقبل عند ذلك أبو الحسان علي ابن أبي طالب وقال السلام عليك يا بنت رسول الله فقلت عليك السلام يا أبا الحسان ويا أمير المؤمنين فقال يا فاطمة إني أشم عندك رائهة طيبة كأنها رائحة أخي وابن أمي رسول فقلت نعم هاب مع بلديك تحت الكسار فأقبل علي نحو الكسار وقال السلام عليك يا رسول الله أتذر لي أن أكون معكم تحت الكسار قال له عليك السلام يا اخي يا وصي وخليفتي وصاحب اللواء قد ازمنت لك فدخل علي تحت الكساء ثم اتيت نحو الكساء وغلت السلام عليك يا أبتا يا رسول الله أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء قال وعليك السلام يا بنتي ويا بضعتي قد أذنت لك فدخلت تحت الكساء فلما اكتملنا جميعا تحت الكساء أخذ بي رسول الله بطرفي الكساء وأومأ بيده اليمنى إلا السماء وقال الله فإن أولئك أهل بيتي وخاصتي وحامتي لحمهم لحمي ودمهم دمي يؤلمني ما يؤلمهم ويحزنني ما يحزنهم أنا حرب لمن حاربهم وسلم لمن صالمهم وعدم لمن عضاهم ومحب لمن أحبهم إنهم مني وأنا منهم جعل صلواتك وبرکاتك ورحمتك وغفرانك ورضوانك عليّ وعليهم فاذهب عنهم الرزق وطهرهم تطهير فقال اللهم عز و جل یا ملائکتي و یا سكان سماواتي اینی خلقت سماء مبنیه ولا ارضا ولا شمسا مضيئا ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا في محبة هؤلاء الخمسا الذين هم تحت الكسار فقال الأمين جبرائيل يا رب ومن تحت الكساء فقال عز وجل هم أهل بيت نبوة فمعن الرسالة هم فاطمة وابوها وبلها فقال جبرائيل يا رب أتذن لي أن أهبط إلى الأرض لأكون معهم صادقاً فقال اللهم نعم قد أذنت لك فهبط الأمين جبرائيل وقال السلام عليك يا رسول الله الألي العلا يغرق السلام ويخصك بالتحية والقكرى ويقول لك ما خلقت سماء مبنيا ولا أرضا مدحيا ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضيئا ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلك يسري إلا لإجلكم ومحبتكم وقد أذن لي أن أكون معكم فَهَل تاذن لي يا رسول الله فقال رسول الله عليه الصلام يا امين وحينا انه نعم قد اذنت لك فدخل جابر معنا تحت الكساء فقال لابي إن الله قد أوحى لكم يقول إنما يريد الله ليذهبكم الرج أهل البيت غي تطهيرا فقال علي لابي قال رسول الله أخبرني ما لجلوسنا هذا تحت الكسار من الفضل عند الله فقال النبي والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محافل من محافل أهل الآر وفيها جميع شيعتنا ومحبينا إلا ونزلت عليهم الرحمة وحفت بهم الملائكة فاستغفرت لهم إلا أن يتفردون فقال علي إذن والله فزنا وفاز شيعتنا ورب الكعبة فقال النبي ثانيا يا علي والذي بعثني بالحق نبيا واصفاني بالرسالة نديا ما ذكر خبرنا ذا في محفل من محافل أهلنا ففيها جميع من شيعتنا ومحبينا وفيهم مهموم إلا وفرج الله همّا ولا مغموم إلا وكشف الله غمّا ولا طالب حاجة إلا وقد الله حاجة وقال علي اذا والله فزنا فصعدنا كذلك شيعتنا فازوا وصعدوا في الدنيا باخرا ورب الكعبة